يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت القاته ولا تمتمنئ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال من كثير النساء واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم راكبا يا أيها الذين آمن اتقوا الله وكول طغلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم ثم أم فإن أصدق <تصفيق> الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل وكل ذكعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما زلنا في سنن أبي داود وما زلنا في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وقفنا عند قول أبي داود رحمه الله قال باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين سرق بإسنانه إلى رجل من جهين أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله رجل من جهين أخبره أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه في علم الحديث بأنه تسمى بجهالة الصحابي بجهالة الصحابي ومعنى كلمة جهالة الصحابي أي أن الصحابي لم يذكر اسمه فيقال مثلا عن رجل قال سمعت النبي صلى أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فهذه تسمى جهالة الصحابي أي أنه لم يذكر اسمه الصحابي لا تضر بالاسناد وجهالة غير تضر بالاسناد هذه قاعدة جهالة الصحابي لا تضر بالاسناد وجهالة غير الصحابي إنما تضر بالاسناد فإن جهادة غير الصحابي تكون مضاعفة للإسناد تضعف الإسناد في هذا إسناد ضعيف لماذا؟ لأن فيه رجل مجهول لا يعلم من هو أما جهادة الصحابي بأن لا يذكى اسمه فهذا لا يظهر بالإسناد لماذا لا يظهر بالإسناد؟ لأن الصحابة كلهم من سم يسمه أو لم يسم اسمه كل الصحابي إنما هو مزكى معذّر موثق من قبل رب العالمين وكفى بهذه التزكية أما دون الصحابي دون الصحابي فهذا يحتاج إلى إلى بيان وهنا قال محمد بن سيرين فلما وقعت الفتنة كنا سموا لنا رجالكم سمو لنا رجالكم فقوله هنا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح في الصبح إذا اطلقت إنما يراد بها صلاة الفريضة صلاة الفريضة يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزلها فلقعتين كلتهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا إذا هنا نقل وهذا حديث صحيح إذا هنا نقل أن النبي عليه السلام والسلام في رقعتين الفجر الفريضة الفريضة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بسورة الزمزم وأعادها مرتين أعادها في الرقعة الأولى وكذا في الرقعتين بها في الرقعة الأولى وكذا في الرقعتين في الرقعة الثانية وهكذا أيضا هنا الصحابة رضي الله عن قال لا أدري أنسي النبي عليه الصلاة والسلام أم جعل ذلك عنده الأصل عدم النسيان الأصل عدم النسيان ولو كان هناك نسيان لكان النبي يبين عليه الصلاة والسلام فإذا هنا قاعدة أسلية إذا حدث الشك يرد الأمر إلى أصله إن كان له أصل فهنا قال لا أدري أنسي أم قرأ ذلك متعمداً هل الأصل النسيان أم الأصل أن يقرأ ذلك متعمدا الجواب الأصل أنه يقرأ ذلك متعمدا هذه واحدة الأمر الثاني. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة فهذه طاعدة على أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها لنا, كلها لنا أسوة الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كان يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأوا النبي عليه يفعل شيء إنما هذه تكون تكون عبادة تكون عبودية وهذه عليها أدلة كثيرة جدا يكفيك منها حديث عمر في الصحيحين لو أن أني رأيت رسول الله قبلك على الحجر الأسوأ قال ما قبلك فهذا دليل على أن الصحابة إنما كانوا يعرفون ذلك بما, ير... بما يروا من النبي عليه الصلاة والسلام أنها عبادة مفهوم إذن الأصل هنا أن الصحابة نقل فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذن فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام متعمل ذلك إذن هل يجب أن تقرى الصورة وتعاد تعاد نفس الصورة في كلا الركعتين الجواب الجواب نعم لاحظ هنا أن أبي داود السجستاني قال لي باب الرجل يعيد صورة واحدة في الركعتين ما قيدها بالصبح ولا أنت مش معاي الحديث في, في الصبح صورة الكلام ما قيدها بي ما قيدها أبو داود بالصبح وإنما إيه وإنما أطلق الكلام في مسألة بي في مسألة الفريبة لكن هنا قال يعيد صورة واحدة فيه طرب عين يعني دسوة واحدة في todos طرب أولا لا يقاس النافلة على لا يقاس النافلة على الفريض عرفوا الأمر الثاني الأمر الثاني ما معنى كلمة لا يقاس النافلة على الفريضة يعني إذا ثبت شيء في الفريضة لا يقاس على ما ثبت الفريضة أن يفعل في أن يفعل في الفريضة إلا إذا جاء الدليل يبين ذلك يعني مثلا مسألة تكرار الآيات ثبت ذلك في النافلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو كما في سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لكن هل يجوز هنا إننا مثلا في صلاة المغرب إذا جمرت في الركعتين الأولين أن أكرم مثلا سورة الزلزلة الجواب هذه فريبة صحيح هذه فريبة أضف إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص ذلك في لم يخصص ذلك في صلاة الفجر. بدليل لو كانت القراءة هذه تخصيصية، إذن عليك بذلك ألا تقرأ في صلاتك إلا بما قرأ به النبي عليه الصلاة. لو كانت القراءة تخصيصية، إذن لكان كان عليك أن تقرأ في صلاتك كما قرأ النبي عليه الصلاة. فالنبي مثلا قرأ بالأعراف في صلاة النذر. مفهوم إذا واجب عليك ذلك وهذا لا قائل به أبدا مفهوم وإنما الأصل بعد الفاتحة كراء الأصل بعد الفاتحة كراء واضح باب القراءة في الفجر سأقتبس نبي هنا إلى عمرو بن حريث قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغدات الغدات أيضا تطلق على صلاة الفجر صلاة الصبح قال فلا أقصي بالخنس الجوار المكنث سورة التكوير. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر ايضا بسورة, بسورة التكوير. اذا نأخذ من هذا الذي فهمناه من كراء النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقولك هذا الباب نأخذ منها خلاف ما يفعله أكثر أئمة المساجد. أنه يظن أن الأصل في صلاة الفجر الاطالة الاطالة, الاطالة مفهوم؟ علمنا هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالعاديات، قرأ في الفجر بالتكوين، قرأ في الفجر بالزلزال، قرأ في الفجر بالمعالظتين عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ إذا قد يكون هذا وقد يكون ذاك لكن ليس هو الأصل أن ليس هو الأصل أن يكمل. واضح الكلام؟ قال باب من ترك القراءة في صلاته في صلاته بفاتحة الكتاب. هذا البحث. نذكر أولاً مسألة مزاب على الفاتحة ما حكمه يعني ما حكم القراءة بعد الفاتحة أغلب المسلمين أغلب المسلمين إنما إذا قرأوا بالفاتحة إنما يقرأ الفاتحة فقط ويركع سواء كانت في النافلة سواء كان في النافلة أو مثلاً بيصلي فريضة في بيته ممكن يقرأ الفاتحة وبعض الناس ممكن يركع لكن ما نتكلم أغلب المسلمين في صلاة النافلة إنما يقرأ الفاتحة و... ويركع هذا فعل أهل المسلمين هذا غلط بل إن الصحيح سماه سيبين لك بأن القراءة بعد الفاتحة واجبة واجبة فما هذا بل إن بعضهم رفعها إلى الركنية إلى الركنية لكن إقرأ مع الحديث سائر الأسناد إلى أبي سعيد هو الفقير الرضيع قال المرنا أن نقرأ بذاتيحة الكتاب وما وما تيسر من القرآن قولوا هنا أمرنا أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر من القرآن أولا الأصل في الأوامر أنها على على الوجوه الأصل في الأمر أنه للوجوه فقولوا هنا أمرنا والذي يأمر وينهى هي هو هو دليل عليه الصلاة والسلام إذا هذا الدليل على أن الكراءة بعد الفاتحة حكمها, حكمها واجب ورئ وهذا يعطيك أيضا حديث أبي هؤلاء. بدنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا بفاتحة الكتاب فما زاد. وهذه الأحاديث كلها أسندها فيها كلام فيها كلام. لكن الصحيح أصح إسناد فيها هو حديث أبي سعيد أبي سعيد الفضرين. أصح إسناد فيها هو حديث أبي سعيد الفضرين. لذلك الصحيح بأن القراءة بعد الفاتحة واجبة. وهذا ما ثبت عن عمر بن الخطار رضي الله عنه وسابت عن عبد الله بن عمر كما في المسمّة ابن أبي شيره رضي الله عنه رحمة الله عليه فهذا قول عمر بن الخطاب وهذا قول عبد الله بن عمر وهو قول عمران بن حسين وهو قول أبو سعيد الخدري وهما ذهب إليه لحب رضي الله عنه وهذا ما ذهب إليه بمحمد بن, بن حزم وهذا ما ذهب إليه إمام الصلعاني. ومن المحدثين الشيخ الأبان رحمه الله على أن القراءة بعد الفاتحة واجبة واجبة إذا تعمد العبد تركها فإن الرضع تكون باطلا باطلا باطلا مالك في مالك في مالك في من إذا تعمد ترك الواجب في الصلاة حكم صلاة ها باطلا واجب لأنها واجبة ومن عمل عمل الإسراعية أفرنا فهو رد ومن أحبث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل. فهو رد ويكفيك أنه أمر مين عمر رضي الله عنه عمر كان يأمر بها كما في بصنة في النبي شايبة. كذا عبد الله ابن عمر كذا في حديث رفع بن رافع الذي هو حديث تعليم الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وقال إذا قلت إلى الصلاة فستقبل القبل قال ثم قل الله أكبر وبهذا ثم قرأ بأم القرآن وبما تيسر معك من القرآن هذه اللفظة فيه بما تيسر معك من القرآن إذا هذا على ما زاد فيه على الفاتحة واضح كلام إذن حكم الكراءة بعد الفاتحة أنها واجبة يكفيك حديث أبي سعيد الخدري أمرنا يكفيك أنه, إيه؟ أنه قال أمنا مسألة مسألة الفاتحة هنا أبي داود السجستاني رحمه الله تكلم في باب من ترك الكراءة في صلاته بفتاحة الكتاب في مزاد وذكر باب من كره, من كره الكراءة بفتاحة الكتاب إذا جهر الإمام باب من رأى إذا لم يجهر الإمام بقراءته ألخص لك هذا الباب مرتبة هذه الأبواب كلها انتبه لي ألخصها لك مرتبة أولاً حكم كراءة الفاتحة حكم كراءة الفاتحة في الصلاة لا يتكلم الآن سر ولا جهري حكم كراءة الفاتحة في الصلاة زاهر أبي حنيفة إلى أن كراءة الفاتحة في الصلاة مستحب مستحب واضح كلام وهذا لا عجب على الأحناف على مذر يعني لا عجب منه أيضا لأن هناك أطم من, من ذلك مفهوم فقالك أنه إيه؟ مستحب معنى ذلك أنه إذا وقف زل عمودة كده ما قرأش حاجة خالص حطني الصلاة عند الأحناف عند بهانيذة صحيح عند الأحناف صحيحة مفهوم وأنا ذكرت لك دليل حتى تعتقد اعتقاد منهج أهل السنة وإنما الاعتقاد الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الدليل معرفة الحق بنصه صحيحا ده الدليل ليس قول فلان دليلا عيب لما يجي واحد مسلم ويجي يقال له قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا يجي يقول طب ما هذا حنيثة بيقول أما فلان بيقول دي عيب يعني قبل مثلا ما تكلم انك فاهم من إن دي حرام ده. عيب أصلا هذا قبح في الاتباع فإذا قيل لك مثلا هذه المسألة فيها كذا فيجي بعض الناس يبدر بأن أبو حنيفة قال كذا ليس لنا في قول أبو حنيفة ولا قول غيره حجة مفهوم وإنما قول كل إنسان تابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تابع له مفهوم قول كل إنسان هو الذي يكون تابع للنبي عليه الصلاة والسلام مفهوم فلا يحتاج أبوح أحدا يكون مثلا قال أبو حنيفة كذا بيجي مثلا في زكاة الفطر اللي هي كل سنة بنعاني فيها دي مفهوم؟ أي واحد يجي يفتح بوقف زكاة الفطر مال فييجي يقول لك أبو حنيفة آه زكاة الفطر مال أبو حنيفة آه في الراديو في المساجن أبو حنيفة طب أنا أقول لك صلاة أبو حنيفة يعني الصلاة يعني حتى لا يقال بأن وليس هذا مثلا في قدحي في شخص أحد وإنما حتى لا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كلامه بشخص ما؟ مفهوم؟ مم. انت عند بالصلاة الله أكبر واحد أبي حنيفة ممكن تقول الله الرحيم الله الرحمن أي اسم من أسماء الله مفهوم؟ أي اسم من أسماء الله ده ينفع الجواب فيش حد يعملها أبدا فيش حد يعملها والأي إمام حد يعملها ده يتشاره ربعة وثريه بره مفهوم؟ طيب آليس مثلا أي صلاة الله الرحمن خلاص كده ممكن وضع عييد اللي على يسر ومتعطاهش ممكن يجيه الله يبنى إن شاء الله يبنى على صفير كده ومعن ساكنش مفيش مفيش كرائب مستعدة مستعدة، مستعدة صحيحة، أنا بديكلمة على صلاة مش زيئة كده خلاص، مكنتش حاجة قد ندع هو ما أنا اللي فاتحة؟ بقى ما إذا كان الفاتحة يبقى اللي في الله اللي بقى اللي خلاص، فنصد مفهوم؟ طب الله أكبر. ركعت يرك أذكار الركوع أذكار السجود مستحبة عند الأحناف أنا بس بقول لك كيف عشر أي واحد يجي يقول لي أصلي قلب حنيفة طب حضرت أخذت يا إمام صلي وصلييني الصلالة دي قدام الناس يقول لك لا صلوا كما رأيتموني وصلوا الألحة طب ما تقرب للزكاة كما رأيتموني أخرجها ما هي هي وعنها نائة خيار مفهوم رتعت ما تقول سبحانه ربي العظيم مش واجب عند الأحناف مش واجب صلح أبراهان ليس بواجب تركع هتقول لي بقى, بقى. خلاص حكم الصلاة لغاية دلوقتي هنا صحيحة لغاية هنا صحيحة خلاص كده هنرفع من الركوع صح كده الرفع من الركوع عند الاحناف مستحب مش ركن، مش واجب كمان لا ده مش ركن ده مستحب أصلا يعني لواجه ولا ركن ده مستحب عايز ترفع يرفع يعني ممكن انت لو مستعجل ولا عاجب روح ازح كده في الايه للسبول على طول حكم الصلاة لغاية دلوقتي صحيحة صحيح راجع راجع كلامي أنا متخصص في مذب الأحناف ده سجدت سبحان رب العالم لا مفيش السجود مش واجب لو عادت ساكت خلاص خلاص كده طيب السجدة الأولى هترفع انت بترفع لأن الرفع من السجود ده ركن انت لو, لو رفعت رأسك بقدر الأرض كده مهم بس تترفع راسك بس في قد الأرض كده وسجدت السجد الثانية صاحة الصلاة صاحة الصلاة أنا بقول لك دلي عشان ما تعرضش كلام النبي بكلام أي حد صاحة الصلاة طب السجد الثانية ما فيش أذكار برضو انت ساكت لغاية دلوقت حكم الصلاة خلاص كده اللي في الراكعة الثانية اعمله بقى كما في الراكعة الأولى كده هنسلم خلاص كده ستضع اللي قال على الفخز تحيات التحيات ليست واجبة إنما الجلسة بمقدار وقت التحيات واجبة شفت الفلسفة يعني هو لو قعد مقدار التشاهد المقدار نفسه واجب التشاهد نفسه من أقوله مستعد خلاص قعدنا مثلا ما قلناش حاجة حكم الصلاة الغادلتي الصلاة اللي مش عارف إيه دي المهم لغير دلوقتي حكم الصلاة صحيح هنسلم بقى التسليم مش واجب ولا ركن عند الاحناف التسليم مش واجب ولا ركن عند الاحناف يعني ممكن اروح اعا كده يلا سلامه عايزين حاجة عايز حاجة بوحمد السلام عليكم وروح ايه لا سلام عليكم ورحمة الله ولا سلام عليكم مفيش ما في خلاص ابتهت المسألة التسليم نفسه ايه مستحبي عند الاحناف قدي الصلاة أي إنسان يقول لك أبو حنيفة قال قوله تفضل صلي بقى صلاة أبو حنيفة. يقول لك لا مينفعش وليح كلام كده مذهب الرأي مدرسة الرأي مدرسة الرأي أعيتهم النصوص فاكرين لما تتكلمنا بمسألت مدرسة الرأي الشاهد بقى نرجع للي احنا فيه فلحنا في قلب انفاتيحة هين مستهب سيكون جميعا من المذهب المتهافد ده يعني حتى قال ابن أبي شيبة رحمه الله عليه قال إذا أردت أن تعرف الحق فخالف الأحناف. شوف الظرف إيه؟ شوف الظرف. شوف مصنف ابن أبي شيبة. مصنف ابن أبي شيبة. آخر مجلد لابن أبي شيبة فراه كده للأحناف. فرضه لهم وجلوهم المسائل اللي خلف فيها الدليل النصوص النبي عليه الصلاة. والسلام. دي بقى قط من عندك قصة طويلة سبقت منها دلوقتي. طيب خلاص يبقى سيكون ماذا بمتعافة ده مسألة كراءة الفاتحة مستحبة المسألة التانية المسألة التانية حكم كراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام واضحة كده يبقى حكم صلاة كراءة الفاتحة خلف الإمام الذي يجهر بالكراءة الزيجها بالكراء هذه حدث فيها خلاف بين الإمام الشافعي رضي الله عليه وكذا الإمام أحمد في روايات له، وكذا الإمام مالك في روايات له، والإمام البخاري مع الإمام الشافعي في هذه المسألة على أن قراءة الفاتحة واجبة، بل هي ركن في الصلاة للإمام. والمأنوم والمنفرد صلاة سر أو صلاة جهر. يبقى كراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة يعني إيه ركن يعني لو صلى ونسي أن يقرأ الفاتحة وركع هذه الركع ملغاء كأن لم تكن كأن لم تكن وهذا الكلام كده مفهوم وهذا القول هو الذي لا يصح غير لا يصح غيب لي أولا أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وصلي صلوا كما وصلي وجه الاستدلال أن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي أنا عايزك بس ما تسرحش معايا في البحث ده لأن دي فاتحة وده ركن من أركان الصلاة أغلب المسلمين وراء الأئمة في الصلاة اللي بيجهر بيها ما بيكروش مفهوم الكلام صلوا كما رأيتموني أصلي وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أغفل عن الفاتحة في صلاة ما واضح الكلام وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وصلى النبي إماما وصلى النبي مأموما عليه الصلاة والسلام ولم يفصل في قراءة الفاتحة إذا كانت للإمام نعم إذا كانت للمأمون إذا جاء الإمام لا النبي عليه الصلاة والسلام نعم في عدة مرات صلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى إماما عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيح كان النبي عليه الصلاة في أمر ما واضح وكان معه النغيرة بن شعبة وتكلم معه بلال فجاؤ معذرة كلام النغيرة قال بلال لا عبد الرحمن بن عوف أقيم الصلاة فقال له أقم الصلاة فصلى عبد الرحمن بن عوف إماما ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الصف فصلى فصلى مأموما وده على إن الفاضل قد يكون مأموما ليه؟ للمفضول ورح كلام كلاً. فلم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام أضوح اثنين في الحديث الإدرار الجماعة حديث رفاع بن رافع اللي هو يسمى خطأ حديث مسيء الصلاة المسيء في صلاة وإنما يسمى حديث تعليم الصلاة طالما المصطلح ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اذا يؤخذ فيه ورد صح الكلام حينما دخل المسجد فقال الرجل قال السلام عليك يا رسول الله دخل صلى النبي جالس فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل للمرة تلت صلى وجاء قال السلام عليك يا رسول قال ارجع فصل فإنك لم تصل عليك السلام قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني لا أحسن غيرها فعلمني قال إذا كنت إلى صلاتك فأحسن الودوء فأحسن الودوء قال سم استقبل القبلة ثم قل الله أكبر شوف الحديث يقوله يقوله الله أكبر لحما في بيقوله وليك يجوز أن تقوله يا حبي ثم قل الله أكبر مفهوم ثم تسمي على ربك اللي هو دعاء الاستفتاح ثم تقرأ بأم القرآن قال وبما تيسر معك من القرآن وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم تجعل ذا ثم أصنع ذلك في كل ركع في رواية قال ثم أصنع ذلك في صلاتك كلها في صلاتك كلها ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام له إذا كنت Orlando ففعل وإذا كنت مأموما فلا تفعل لم يفصل عليه السلام والقاعدة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاجتمال ينزل الكلام بمنزلة العموم في المقام يبقى الكلام إيه؟ عام ما قال ليش إذا كنت مأموم اعمل وإذا كنت إمام كذا مفهوم الكلام يبقى لم يفصل يبقى الكلام إيه؟ الكلام عام وهذا الصحابي سيصلي إماما وسيصلي مأمور من هذا الأمر لا ينفك عن أحد يبقى هذا الأمر الثاني أو الثالث الأمر الرابع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت قال قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وجه الدلالة من الحديث وجه الدلالة وجه الاستدلال من الحديث قولوا عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب كلمة لا صلاة دي إنما تسمى بنفي الصحة ما بعدها يعني دي لا لن فيها. واضح تنفي ما بعدها يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واضح الكلام يبقى أخذنا من الحديث ده بعدة أمور واحد أن النفي هنا نفي ليه نفي للصحة مع يعني إيه نفي للصحة يعني إذا لم يفعل ذلك هذه الصلاة باطلة زي مثلا لا نكاح إلا بولي فإذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها فحكم الزواج الزواج باطل لأنه قال لا نكاح يبقى هنا نفى صحته نفى صحته خلاص الكلام نفى نفى الصح امتى يكون النفي الصحة نفي الكمال لو فعل النبي عليه الصلاة مرة مثلا ان نقرأ ان صلى بغير الفتحة لو صلى مثلا مرة بغير الفتحة تقول النفي ده ايه للكمال يعني الأفضل والأكمل نذكر الفتح لكن إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه ولا مرة واحدة أنه صلى بغير فتح علم من ذلك أن النفي ده الإيه؟ أن النفي ده لصحيح واضح الكلام كده خد بالك يبقى الأمر الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أن هذا الكلام أيضا لا صلة النكر في سياق النفي تفيد العموم تفيد العموم ويفيد العموم في ماذا سواء كان إماما سواء كان مأموما خلاص كذا الكلام يبقى سواء كان إمام مأموم النبي صلى أيضا لم يفصل لم يفصل في مسألة إمام أو في مسألة مأموم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في هذه المسألة سواء كان إمام أو مأمور يبقى الحكم على يبقى الحكم على عمومه واضح كلام كله الحكم على إيه الحكم على عمومه طيب حديث عبادة بن الصامت الثاني وهذا حديث في أصل المسألة وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه والترميزي التميز الإمام البخاري رحمه الله عليه رواه الترميزي وحسن وابن حبان وصححه والإمام مالك في موطأ وكذا البيهقي والإمام البخاري في كتاب كتاب له اسمه جزء الكراءة أفرد البخاري للفاتحة جزءا كلمة جزء عند علماء الحديث واضح؟ إنما تكون الأحاديث التي لم تبلغ مثلا مئة حديث الكتاب الذي لم يبلغ مئة لأن الجزء عندهم أو الكتاب عندهم أو الكراسة عندهم بخلاف عندنا ممكن تقول جزء, جزء يعني مجلد مفهوم؟ لا جزء يعني قد تكون رسالة, رسالة صغيرة صنف الإمام البخاري وذكر الإمام البخاري هذا الحديث الذي تذكره لك وصححه الإمام البخاري مفهوم الكلام طيب وذكره الإمام الدرقتني في سننه سنن الدرقتني وصححه الإمام الدرقتني رحمه الله حديث عبال بن الصامت قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح، فسطلت عليه الكراعة فقال النبي بعد أن انتهى قال لعلكم تكرؤون خلف إمامكم شكرا لكم تكرؤوا راية قال نعم يا رسول الله إننا لنفعل خد بالك بيقول إن إيه إننا لنفعل إذا أثبتوا أنهم يقرؤون فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنتم فاعلين فقرأوا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها في الوحي قال وعندكم تقرعون قال نعم يا رسول الله فقال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها واحد دي صلاة الصبح ودي صلاة جهري اثنين كانوا يقرأوا فقالوا نعم فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء وأمرهم بشيء نهاهم عن أن يقرأوا بأي كراء ثم استثنى الفاتحة قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لا صلاة لمن لم يقرأ بها الكلام بالمين للمأمومين صحيح الكلام لأنه كان يخاطب مين المأمومين في صلاة إين جهرية، والله كلام كذا في صلات جهرية. الحديث هذا نص في هذه، نص في هذه في هذه المسألة. ورد الإمام الدرقتنى على من ضاع في هذا على من ضاع فهذا السناب وحسبك أن الإمام البخاري قصحاه في جزء القراءة في جزء القراء. إذا هذا الدليل أيضاً نص في إيه؟ في المسألة. احنا ذكرنا عدة نصوص في إيه؟ في العموم صحيح ثم ذكرنا هذا النص في العين ثم ذكرنا هذا النص الخاص في مسألة القراءة الجهرية إذا ذكرنا الأدلة في العموم وكذا في الخصوص على أن كراءة الفاتحة ركن في الصلاة ركن في الصلاة للإمام والمأمون والمنفرد سرًا كان أم أم جهر فربًا كانت أم أنافلة، أم أنافلة أم في أي مواصلة واضح الكلام؟ إذا هذا ما ذكره الإمام الشافعي وما ذكره الإمام البخاري وكما رأيت حجتهم قوية جدا. الفريق الثاني قالوا إيه؟ قالوا ما هو هذا؟ أنا قلت إن ابن حزم يأكل أيضا بالركنيه صح؟ وابن حزم يأكل بالركنيه. الفريق الثاني قال لا الإمام إذا جهر في الصلاة فإن المأموم ليس عليه أن يقرأ ليس عليه أن يقرأ الفاتحة ليس عليه أن يقرأ الفاتحة طيب إحنا معنا العموم ومعنا برضه الخصوص يبقى عليكم أن تصرفوا لي تصرفوا الأدلة دي ما هو مفيش أي مخرج إلا صرف الأدلة من الركنية إلى إلى الاستحباب صح الكلام كده؟ قالوا أولا قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وجه الاستدلال من الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فإذا قرأ القرآن فهذا الإمام يقرأ القراء جهر وابح كلام اثنين قال فاستمعوا له ثلاثة و وأنصتوا لعلكم ترحمون يبقى هذا أمر للمأمومين على أنهم يستمعوا وعلى أنهم على أنهم ينصتوا مفهوم هذا الكلام فهذا دليل على أن المأموم يسمع وينصت ولا ولا يقرأ الجواب على ذلك أولا لا تعارض بين القرآن والسنة إذا ورد نصان صحيحان، إذا ورد نصان صحيحان لا يكون بينهما التعارض من جميع الوجوه، لأنك لهما وحي وحي، فلا تعارض بين القرآن وبين وبين السنة وإنما الإعمال بينهما أولا من إهمال أحدهما صحيح، لأن السنة مبينة للقرآن أولا. أول. هذه الآلة بالإجماع في الصلاة وهذه فائدة بالإجماع في الصلاة وإذا قلت الكرآن فاستمعوا له وأن ستر عليكم ترحمون هذا بالإجماع في في الصلاة أما غير الصلاة غير الصلاة ليس بواجب أنك تنصت لأنك مثلا لو أن لو كان الحكم واجبا لكان إنسان مثلا بيمر على مكان ما أو بيشتري شيء ما مفهوم؟ فواجب عليه إن هو يستمع وينصت ولا ينصرف، مفهوم؟ لا ينصرف، مثلا رايح يشتري حاجة ما تنصرفش، رايح مش عارف فين ما تنصرفش، مش منين ما تنصرفش لا، وإنما هنا يدخل أمر التدبر، تدبر ما تسمع في هذه الحالة التي أنت، التي أنت فيه. أما داخل الصلاة هذه الآية فيها، هذه الآية فيها، واضح الكلام؟ إذا وإذا كل القراء فاستمعوا وانصتوا علىكم، ترحمون هذه نزلت فين؟ نزلت في الصلاة وهذا دليل القاعدة العربية بخصوص السب لا بعموم لا بعموم المرض واضح الكلام إذا هي في الصلاة وقول النبي عليه الصلاة لا صلاة لمن لم يقرب أم الكتاب وقول النبي لهم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب إذا إعمال الآية والحديث أول من إهمال بعضها البعض مفهوم فأنا أقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك عارف أقوله طب أقراها إمتى دي مسألة تانية أتيجي إن شاء الله أقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك أنا أنصت لي أنصت لقراءة الإمام فأنا عملت كلا كلا الدليلين فأعملت الآية وكذا عملت أمر أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقد بينت نسيت أن أبين لك حديث أبي هريرة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل قسمت قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة الشاهد قسمت الصلاة إذا ذكر إذا أطلق على ها إذا أطلق على الجزء الكل دلالة على أن الجزء ركن في الكل إذا أطلق على الجزء بالكل دلالة على أن الجزء ركن في الكل الحج عرف وليس الحج كله عرف ولكن لما قال الحج بالكلية على جزء في الحج دل على أن هذا الجزء ركن فيه وابع الكلام كما يبقى قال هنا إيه قسمت الصلاة فسم الفاتحة صلاة والكلام عام لم يخصص رب العالمين في الإمام أو المأموم صحيح كلام أو المنفرق أو السرية أو الجهرية أو النافلة أو الضريضة وإنما قال قسمت الصلاة ضرب كلامين عام وانت عندك قاعدة في العموم العموم يشمل جميع أفرادك العموم يشمل جميع أفراده قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصلي هو العبد بيصلي الفرد فقط أم النفلة فقط أم السرية فقط أم الجهرية فقط واضح كلام يبقى هنا العموم يشمل جميع يشمل جميع أفراده زي ما أقول لك كده مثلا إيه دم الإنسان ليس بناجس الدم ليس بإيه ليس بناجس لما المسلم لا ينجس لا ينجس يبه هذا كلام ايه عام إلا إذا جاء الدليل بالتخصيص يبقى هنا قصمت الصلاة كلام ايه كلام عام أزيدك الحديث الثاني الذي لم أذكره هو حديث أبي غير قال كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هذكر لك دي الحديث لنصف تاني هنحتاجه فهي خداج خداج خداج. قال الإمام البخاري لما ساق هذا الحديث في كتابه الجزء الجزء القراء قال ويقال عند العرب خادجة الداب أي أسقطت وليدها والسقط لما بينزل بينزل إيه مايه فحكم الصلاة إيه شوفت الكلام فحكم الصلاة باطلة كل صلاة لم يقرأ فيها يوم الكتاب فهي خداج خلاص كده والخداج أي يقال خدجة الداب يعني أسقطت أسقطت وليدها إذن نرجع إلى الدليل الأول حينما قال بأن قرأت الفاتحة في الجهر فقط إذا جهر الإمام أما السرية فاحتجوا به بالآية صحي معي عبد الرحمن معايا صحي كده معايا اصحى معي ديروكني في الصلاة أفضل أصلي صلي صلي واروح عند ربي يوم القيامة أشوف صحيفة ما في الصلاة هذه مصيبة مفهوم إذن أولا الإعمال أولى من من الإهمال فهذه السنة مبينة لعموم لعموم القرآن صحيح إذا فالآية أنا أستمع وأنا أنصد وأقرأ أيضا الفاتحة أقرأ الفاتحة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأستمع وأنصد ب بأمر الله عز وجل ده كلام علي ابن أبي طالب شوف منهج الصحابة علي ابن طالب عمل ايه جاء له برجل زن بمرأة وهو هم؟ هذا رجل متزوج طيب هذا رجل متزوج يبقى حكمه ايه الرجل علي ابن أبي طالب جلده ميت جلده الاول وبعد ما جلد رح رجمه بعد ما جلده رجم قال جلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله يبقى كان منهج الصحابة ايه شوف يا ابني اجمل العلم والاصول اذا كان على منهج الصحابة بعد كده خلاص خلاص التهت المسأل مهضر علي بفرع اعمل ايه في تعرض اعمل أعمال أصل قائلة الإعمال قال جلدته بكتاب الله والزانية والزاني فاجلده الكلام إيه على العمومة ها ده دليل على أن علي بن بي طالب جاء على المفرد إذا دخل علي ألف والله هنا دخل إيه دخل فيه العموم والزانية والزاني فاجلده فجلد قال جلدته بآية بكتاب الله ورجم قال رجمته به بسنة رسول الله فكذلك استمعت وأنصدت بكتاب الله وقرأت الفتحة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام واضح كلام كذا يبقى ايه يبقى هذا تخصوص للعموم لعموم الايه لعموم الآية إذا قرأ الكراء الكراء فاستمعوا له وأنصدوا لعلكم ورحمون يبقى هذا الكلام الآية دي عامة سواء كان في نافلة وأنت مثلا بتقصل في التراويح سواء كانت في فريضة وأنا أسمع الإمام إذن علي أن أنصت وأأستمع لأن الاستماع السماع بخلاف الانصات السماع بخلاف الانصات دي قصة فند الشاهد يبقى هنا جمعنا لا تعارض بين الآية و... والحديث احتجوا بالحديث الذي رواه الإمام مسلم وكذا عند الإمام أحمد وكذا عند أبي داود وأبي داود بين هنا العلة بين هنا العلة ألا وهو حديث أبي هريرة وهو من طريق ابن الزهري قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغداد فلما انتهى قال ما لأنازع القرآن في حد بينازعني في الكراءة لعلكم تكرؤون قال نعم فقال إني أقول ما لأنازع القرآن ما لأنازع القرآن قال فانتهى الناس عن الكراءة فيما جهر به رسول الله الجزئية دي هي محلة القول ده كله فانتهى الناس فيما جهر لرسول الله في في الكراء يبقى هذا دير عليه على أن الناس فيما يجهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام انتهى فيه عن عن الكراء الجواب على هذه الجزئية التي تحتاج بها على أن الإمام إذا جهر لا يقرأ الفاتحة المأمون أولا أولا الكلام سندا ومتنا أما سندا إسنادا قال الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير وفي جزء القراء وكذا النووي رحمه الله ذكر كلام البخاري في المجموع شرح المهزد واضح كلام وأبي داود ذكر منه جزئية هنا في سنة الكلام في الحديث على أن الكلام مدرج من كلام الإمام الزهري وليس من كلام أبي هرير الراوي مدرج يعني إيه مدرج عشان كده بقولك اسمع درس يوم الأربع في مصطلح الحديث قواعد شيخ الإساني ثانية في أسور الحديث تبقى فاهم يعني إيه الإدراج أو نفعناهم الإدراج بمعنى الزيادة في المتن أو الزيادة في الإسناد زيادة, زيادة كلام في المتن أو زيادة كلام في في الإسناد يعني مثلا إيه عبدالد مسعود كما في الصحيحين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات أشرك بالله شيئا دخل النار الجزء الأول ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني ده من كلام مسعود لأنه قال في رواية مسلم وعند أحمد وأنا أقول من مات أشرك بالله شيئا عنده خلام يبقى دي مدرجة منك من مين؟ من عبد الله المسعود يبقى في أنت كده الإدراج اللي هو الزيادة في المتن كلام زائد في المتن أعرف منين إن دي الزيادة في المتن دي بقى محتاجة لإيه القفاظ الذين يحفظون الأسانيد والمطول فيعرفوا إن الزيادة دي من فلندا مفهوم؟ فيروح جايبين الروايات كلها من أبي غرير ويقولك لا الروايات كلها مش من كلام أبي غرير مش مدرجة من كلام أبي غرير فقالوا هذا من كلام مين؟ من كلام محمد بن شهاب الزهري شفت البحث اللي حضرتك عملت اسمعه وانت أعب بتشرب حلبة كده؟ ها؟ انا بتشربة دي؟ شوف بقى الأهل العلم تعبوا قد إيه عشان يجيب لك بس إيه أن دي مدرجة من فلان ولا دي مدرجة من كذا الحمد لله ورحمة الله عليه ورحمهم الله نص الله أن يجمعنا بكم وبهم في جنته ومستقر رحمته فرق كبير إن أن تتعبد زي ما الناس بتعمل وفرق كبير انك تتعبد وانت فاهم بتعملي فرق كبير ايه بقى خليك معي بقى ايبقى الزيادة دي قالوا من مدرجه من محمد ابن شهاب الزهري خلاص كده كلام فهو الذي قال فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر يبا ده مش من كلام مين؟ ليس من كلام أبي هريرة ما يقول الكلام هل هو النبي هريرة ولا هو من كلام محمد مشابه الزهري؟ لأن النبي مش يقول فانتهى الناس مفهوم؟ هل هو من كلام أبي هريرة؟ لأن هو الرأي لو كان من كلام أبي هريرة انظر بقى الآيات إن شاء الله لكن الصحيح أنه ليس من كلام أبي هريرة كما ذكرت رك الامام البخاري رحمه الله إمام الدنيا في العلا رحمة الله عليه. مين تاني اللي قال الكلام ده؟ الإمام محمد بن يحيى الزهلي. شفت الأسماء دي؟ اسمع شين تلا اسماء. الزهلي اللي هو أوسق الناس وأعلم الناس بكلام شيخه. اللي هو الزهلي. محمد بن يحيى الذهلي ذهلي تنزه الزهري مفهوم كده وكده في جزء كده اسمه مرويات الذهلي عن الزهري الجزء ده بين الإمام محمد بن يحيى الذهلي وهما شياخ البخاري على فكرة مفهوم بين في هذا الجزء أن هذه اللفظة هي مدرجة من شيخنا الزهري واضح الكلام كده يبقى هي مدرجة من مين لما جي محمد بن يحي محمد بن الزهري محمد الله عليه وهو تلميذ سعيد بن مسير خلاص كده لما جي مات محمد بن شهاب الزهري محمد بن يحي الزهري وقف على قبره لهو تلميذه. قال من أراد علم الزهري فلا يتبعني يجي وراه لا عايز علم يجي وراه فهمت لذلك كان لهم تلميذ علماء قاموا بإيه قاموا بعلمهم قاموا بعلمهم يبقى خلاص كده عرفنا وقطعنا أن اللفظة دي أوليد من مين مدرجا من مين؟ من محمد المشياب الزهري خلاص كده؟ يبقى دي زيادة منه هو طب الزيادة دي منه هو لماذا لم يذكرها بإسناد؟ ما هو ما شافش النبي وما شافش الصحابة خلاص كده؟ ما شافش الصحابة ده هو شيخه سعين موسيقى يدوب أدرك عمر خلاص كده؟ أدرك؟ عمر ما شافش بكر الصديق يبقى ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الرواية دي فانتهى الناس فيما جهر به عن الكراءة يبقى اللفظة دي اسمها إيه اللفظة دي اسمها معضلة معضلة والإعضال في الإسناد شديد الضعف معضلة يعني إيه يعني بينه وبين سقوط راويان في الإسناد على التوالي سقوط روايان في الإسناب على على التوالي مفهوم الكلام هنا محمد بن شهاب الزهري مفهوم لم يرى أبو غريرة يبقى فين قطاع ولا لأ يبقى فين قطاع يبقى اللفظة بإيه ضعيف ضعيف فهمت كده يبقى مدرجة وهذه منقطعة لأن لو كان لها اسناد إلى أبو غريرة لكان بن شهاب الزهري يسندها إلى أبي هريرة لكن ده من كلامي الزهري. يبقى خلاص يبقى هذه لا حجة فيها لا حجة لا حجة فيها يبقى نرجع للمتن مالي لأنازع القرآن وإني أقول مالي لأنازع القرآن لو أتيت بهذه بهذه اللفظ بهذا المتن مع متن أبي سعر عبادة بن الصامت حينما قال النبي عليه السلام برضو كانت في صلاة الفجر حينما قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم. قالوا نعم. قال لا تفعلوا. هي هي برضو رؤيت ابو هريرة ما لانزع القرآن. لكن لما تجي عند رؤية عبادة قال ايه لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كأن الذي شهد الواقع ابو هريرة والذي الواقع عبادة بن الصامد. تحدث عبادة بما يزيد على رواية أبي هرير والله كده مسألة يبقى الذي احتجوا به في مسألة فانتهى الناس عن قراءة فيما جهر علمنا أنها مدرجة اثنين أنها اسنادها منقطع ثلاثة لو ضممت هذه الرواية مع رواية عمر بن الصامد ستخرج منها بأنه لا تعارض بينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنازع قال نعم إن نقرأ فقال لا تفعلوا إلا بأم إلا بأم الكتاب إلا بأم الكتاب تعال معايا لو سلمنا بأن اللفظ دي عن أبي هريرة خلاص الكلام لو سلمنا بأن اللفظ رايح المين لا أبي هريرة وهو اللي قال كده فانتهى الناس عن القراءة يبقى فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهرون ولكن قرأ الفاتحة سرا لأن النبي عليه السلام لما قال ما لأنازع كلمة أنازع إذا كان هناك قراءة بصوت عالم تنازع النبي عليه السلام إذن فانتهى الناس عن القراءة أي بعلو الصوت ولكن أصروها أصروها في دليل في مسألة دي آه فيه دليل آه من أبي هرايرا كمان من أبي هرايرا نفسه فكن لما قلت لك حديث أبي هرايرا قال سمعت النبي على السلم يقول كل صلاة اللي لم يقرأ فيها لأم الكتاب فهي خداج خداج. قلت لك هناخد الحتة دي وفي جزء تاني مش هناخده أكمل لك الجزء بقى التاني بس بعد شوات الحلم ده فهي خداج الخداج، فقال له رجل يا أبا هريرة نبص الحديث يا أبا هريرة إنا نكون خلف الأئمة والنفظة بي عندك في سنة أبي داود معاني محمد لا انتبه لي، أنا بقول ليه بقول ليه انتبه ليه فقال يا أبا هريرة إنا نكون خلف الأئمة قال وغمز في زراعه قال له اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك اهو ده نص من ده يا مسلم ده نص أبو هرية بيقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها الكتاب فهي خداج فبيقول له إننا نكون خلف الأئمة قال ايه غمزه وقال اقرأ بها في نفسك يبقى برضو ايه تقرأ خد بالك بقوله ان نكون خلفه الائمة الائمة اما ان نكون خلف الائمة ايه فيما يجهرون برضو نقرأ واما ان الكلام يكون عام ابو غريل لم يفصل معاه ولا انت مش ملاحظ ما فصل ما قال له يا فارسي اذا كنت فيما يجهر فلا اذا كنت فيما يسر فنعم إنما قال له إيه؟ اقرأ بها في نفسك اقرا بها في نفسك يبقى لو قلنا لفظ ابي هريره لو نسبناها لابي هريره فانتهى الناس عن القراءه اي فانتهوا عن القراءه فيما يجهرون ويعلو صوتهم وانما يقرؤون في في انفسهم سرا في انفسهم سر من كلام مين ابي هريرة هو هو أبي هريرة هنا هو هو أبي هريرة هنا ده لو سلمنا بإن اللفظ كلام مين أبي هريرة أضف إلى ذلك أنه مش من كلام أبي هريرة أصلا واضح الكلام؟ يبقى كده إيه من بين فرث ودن اللبن خالص سائغ للشارب من بين كلا المذهبين خرجنا إيه خاني؟ بإن الفاتحة تقرأ تقرأ في الفرق والنافلة وسر الجهر إمام مأمون منفرد لا بد وأن تقرأها ذكرنا في البحث أصول الحديث وأصول الفقه اللي اثنين ما ينفعش تبحث في حاجة من غيرهم تخيل أنت في بحث زي ده نقرأ ولا ما يقرأش أنت ما عندك لا أصول حديث ولا عندك أصول فقه أنت لازم لازم لازم تقلد حاجة من الاثنين، صح كده؟ لازم من الأكتاب هنا فلان وفلان وفلان وفلان، لا خمسة هنا مين واحد واثنين، لا خمسة يكسب، صح؟ خمسة يكسب خمسة ولا اثنين؟ ها؟ خمسة طبعا تكسب يعني خمسة جنيه ولا تبقي 2 جنيه؟ خمسة هي كده، مفهوم؟ آه. المسألة إيه؟ اللي هي بالكاترة دي ذكر الإمام الشاطر بإسناد إلى إسحاق بن رهوي قال إن الذين يحتجون بالأكثرية هم الجهال يعني مسألة مين لله ل... شوف يعني كل دول غلط وكل مجه... كسر دير الكلام الجهل في دينك في دينك لازم من كلا الأصلين انك تفهم ايه معنى اصول الفقه، ايه معنى اصول الحديث عشان تبقى ماشي على قول محمد بن سيرين انت على الطريق ما دمت على ما دمت على الاثر انت لا تعصبت لهذا مفهوم مع ان الفريق هنا في مين الامام احمد في رواية له وكذا رواية الامام مالك عبد الحنيفة ما مالك ما احدمه اصلا فيش اصمة اترىش خالص مفهوم اللي هنا الشافعي اللي هنا المخيري إن كبار لكن انت بتنظر بقى في الليه في البحث الحديثي البحث الأصولي وهو إلى آخره ثم بتسعى هنا لا تزلل إلى تقليل ولا لإني أحب كذا ولا إني أفعل كذا لا لإن الغرب هو كيف تعبد في صلاتك ودي صلاة يعني هذه صلاة إذا لم تجتهد وتفهم ما فيها من أحكامك فإن قد تصلي الصلاة هذه باطلة عند الله مهدورة مهدورة نسأل الله السلامة العافية يذهب يرى صحيفته الصلاة لا فيه صلاة لمن؟ لأنه لم يفهم ولم يتعلم أركانها لذلك واقيم الصلاة فإذا أمر الله بإقامة الصلاة إذا أمر به إذا أمر بتعلمها لأن الأمر بالشيء أمر بتعلمه صح الكلام؟ طيب احنا ممكن نكتفي هنا كده النهار بالبحث ده نقف عند باب ما يجزيج الأمي والأعجمي من الكراءة من الكراءة افهم الايه هنا مسألة الاسم مخلصتش؟ هنا عندنا مسألتين المسألة الأولى متى يقرأ الإمام المأموم المسألة الثانية إذا دخل المأموم دب راكعا، فهنا سقطت الفاتحة واضح كلام؟ أولاً متى يقرأ المأموم؟ علمنا أنه لابد أن لابد أن يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي القرآن؟ معنى ذلك أنهم كان يقرأون والنبي يقرأ صح الكلام لأنه قال أنزع فقال نعم يا رسول الله اثنين أقره وقال نعم أننا نقرأ وأنت تقرأ فقال لا تفعل إلا بضم الكتاب فاستثنى النبي جواز قراءة المأمون مع الإمام الفاتحة فإذا انتهى المأمون عليه أن يعمل الأمر في الآلة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت لعلكم ترحموا والله الكلام وهذا مذهب ليه الشوكاني وهذا مذهب ليه الإمام البخاري لما الله عليه في جزء القراءة إذا جاء المأمون ووجد الإمام راكعا هنا عليه أن ي يكبر تكبيرة الإحاط ثم يكبر تكبيرة الركوع هنا تسقط الفاتحة لأن أصلا سقط القيام والذي أمرك بقراءة الفاتحة قائما هو الذي أسقط عنك القيام والفاتحة هنا لأن أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحينما حينما دخل المسجد ودبرك عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أنا صلاته من الذي دخل آنفا قالها أنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد في رواية التحاوي في شرح معاني الأثار بالسند صحيح قال لا تعد مسرعا لا تعد مسرعا أي لا تعد مسرعا بعد ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقره على إيه على أن الركع تدرك ب تدرك بالركوع إذ لو كانت الركع لا تدرك بالركوع لكان النبي يأمره أن يأتي بركع كما قال للغجل ارجع فصل فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه إيه أقره على ذلك أقره على ذلك في السنن البيهقي بسنة من صحيح من حديث أبي بكر نفسه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام دبر راكعا من المسجد ودخل في الصف واحتسبها ركع في السنن البيهقي ومصمت ابن أبي شيب بسنة من صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه بد بركعاً والإمام راكع وكان معه أحد أصحابه فلما انتهت الصلاة سلم عبد الله بن مسعود فقام صاحبه ليأتي بركع فجذبه ابن مسعود فلما سلم قال إننا لم ندرك قال بل أدركت أنت معك عبد الله بن مسعود تقول له إننا لم ندرك إيه ده ده معك عبد الله بن مسعود تقول إنها مدركة هو سلم قال بل أدركت يبقى معلوم عند الصحابة إن إدراك الركوع تضرب به الركعة عبد الله بن الزبير قال على المنبر في مصنف عبد الرزاز بإسناد صحيح قال على المنبر إنما إذا كان الإمام راكع فدخل المؤمن في يد راكعة فإن بالركوع تدرك الراكع ولم ينكر عليه أحد كان ابن عباس جالس وأنس وما في حاجة ذلك يبقى هنا إيه الفاتحة هنا تسكت بأمر الشرع فالذي أمرك تقرأها وأنت قائم أسقطها عنك وأنت وأنت راكع واضح الكلام أظن أن أكون بذلك تكلمنا بشيء من التفصيل في مسئلة الإيه الفاتح إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إما أن أقرأ معه وإما أن أقرأ بقراءته لا شيء في ذلك هو بعدها سيدخل في مسألة المنازع أنه يقرأ لعله مثلا يسمعك المهم أن تقرأ المهم أن أنك تقرأ الفاتح سابجه أساني أشبك أبو يلم أنه شاء أقارب مساء المهم لازم يقرأها شرع الإيمان في صورة شرع المهم إنه لازم يقرأها لازم واضح كذا إيه في الأولى والتانية والثالثة والرابعة لو هتصل 11 ركعة 13 ركعة لازم تقرأ في كل ركعة الفاتحة شوف حديث رفاعة بن رافع أنا ذكرته في أول البحث قال إيه ثم ذلك في كل ركعه في روايه ثم ذلك في صلاتك في صلاتك كلها في صلاتك كل دي على الحسن البصري الحسن البصري بيقول بان الفاتحه امرنا بها فإذا قرانا بها في اول ركعه سقط الوجوب ما هو سقط الواجب سقط الواجب لولا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم ذلك في كل صلاتك ولقرم يصلوا كما رأيتم وني ولم يكن لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوها في أول وجعة فقط وإنما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلى هذا كلام عام فكل النصوص تربى على الحسن البصري في هذه المسألة واضحة شيخ حسان ولا حسن ها شيخ حسان واضح كده